بسم الله الرحمن الرحيم ما القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش